الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون سواء هذا مد مستصل القراء فيه وصل على مرتبتين طرش وحمزة بالمد ست حركات والباقون بالتوسط وإذا وقفنا على كلمة سواء الهمزة في المت... هذه الكلمة المتطرفة فمسبوق بألف قال الناظم سوى أنه من بعد ما ألف جرى يسهله مهما توسط مدخل ويبدله مهما تطرف مثله فهذا حكم الإبدال لحمزة ولهشام ثم الإسقاط مع القص والتوسط والطول هكذا سواء أو التسهيل بالروم مع المد والقص كل هذا لحمزة والهشام وقفا سب نعم سواء عليهم عليهم الهاء في الحالتين حمزة عليهم عليهم إليهم حمزة ولديهم جميعا بضمنها الهاء وقصب موصلة عليهم أنذرتهم هنا من جنب همز همزة قطر يصلها وقالون بخلاف أي لو السكون ولو الصلة ولو في حالة الصلة القصر والتوصل ابن كثير لو الصلة مع القصر حركتان ورش لو السلم مع المدى مع المد مش مع ستة حركات وخلت ست له سكت بخلاف والباقيون لهم سكون المين. أنظرتهم همزتين مسروحتين في كلمة لقالون أبي عمرو تسهيل الثانية مع ادخال قولا وحلا أنظرتهم ولإشام الادخال قولا وحلا مع التسهيل والتحقيق ولذم كثير التسيل وغير ادخال ولورش وجهان ابدال الثانية حصلت بمد ست حركات أو تسهيلها بين بين والباقون له التحقيق وتسهيل أخرى همزتين بكمة سما وبذات الفتح خلص لتجمنا ودليل الإدخال وردك قبل الفتح والكسر حجتهم بها لذ ودليل الدال الثانية لورش وقل ألفا على أهل نصرة تبدلت لورش وفي بغداد يرى مسهلة أعنذرتهم أم كذلك هنا صمة الميم أعنذرتهم أم التي بعدها مزقاطة مرتب القراء فيها كما ذكرته قريبا أم لم تنزرهم لا يؤمنون أم لم تنزرهم لا يؤمنون هذه الميم لا يتبعها حمزة قاطعة فتكون السلة لقالون بخلاف من كثير قولاً واحداً لا يؤمنون أبدل الحمزة واو وورش والسوسي في الحالتين بحمزة عند الوقف والدليل بالنسبة للورش إذا سكرت ساء من الفعل حمزة فورش نوريها حرصاً دم مبدلاً وبالنسبة للسوسي ويبدل السوسي كل مسكن من الحمزة مدا غير من لهملا وبالنسبة لحمزة دليله سأبدله و... عنه حرف مد مسكنا ومن قبله تحريكه قد تنزل هكذا بينا مذاهب القراء في قواعد الأصول الواردة في هذه في هذه الآية والآن نطبقها إن شاء الله لطريقة الشاميين وهي بترتيب القراء على حسب ترتيبهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين كفروا سواء عليهم ان انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون أذا قالون هذه رواه قالون بسكون الميم واتفق معه فيها دور ابي عمرو واتفق كذلك معه هشام في احد وجهيه لا تبعد ذلك بصلة الميم مع القصر لقالون ولا يتفق معه أحد. إن الذين كفروا سواء عليهم آذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. لا تي بتوسط الصلة لقالون. إن الذين كفروا سواء عليهم أم لم أ أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون هذا بالنسبة تساثمين مع التوسط لقالون نأتي بعد ذلك برواية ورش بوجه الإبدال أولا <تصفيق> إن الذين كفوا سواء عليهم لم تنذرهم لا يؤمنون الوجه الثاني الواجه تسهيل الهمزة الثانية من غير إدخال في لغة أهم ذرتهم هكذا إن الذين كفروا سواء لعليهم بعد ذلك بقراءة ابن كثير سنة تبنيم وتسهيل الأمزة الثانية من غير إدخال إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم أم لم تنذرهم لا يؤمن نأتي برواية السوسي إن الذين كفروا سواء عليهم عليهم أنذرتهم, انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون الوجه الثاني الهشام وهو الادخال مع التحقيق ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم أم لم تذرهم لا يؤمنون؟ ناتي بروايات ابن ساقول واتفق معه عاصم والفسيح. إن الذين كثروا سوء عليهم آذرتهم. أم لم تذرهم لا يؤمنون؟ ثم ناتي الآن بقراءة حمله. على وجه ترك السبت على المصول للراويين خلق وخلد ان الذين كفروا سواء عليهم اانذرتهم أم لم تنذرهم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا ثم السكت على ساكن مفصول وهذا وجه خاص بخلف ان الذين كفروا سواء عليهم ا انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون بهذا تكون انتاج القراءات الوارده في هذه الايه الآية التاليه قالوا تعالى فتم الله على قلوبهم وعلى سمعهم على قلوبهم صلت الميم لقالون بخلاف وابن كثير قولا واحدا والدليل وصل ضم ميم الجمع قبل محرك جراكا وقالون بتخييره جالك فالباقون بسكون الميم وعلى ابو هذا مد منفصل القراء فيه على أربع مراتب ورش وحمزة بالمد المشبع في التحركات قالون ودوري ابي عمرو بالقصر والتوسط ابن كثير والسوسي بقصر قولا واحدا والباقون بالتوسط أب صارين هنا رأى متطرفة مجرورة قبل ألف ثمال الألف لتدعى حميدا دور الكساء وابي عمر من قول ناظم وفي ألفات قبل رأى طرف أتت بكسر أمل تدعى حميدا وتقبله وورش جميع الباب كان مقلل أي لورش التقليل قولا واحدا وعلى أبصارهم صنة الميم وتقدم حكمها قريبا غشاوة إذا وقفنا عندها وعندها وقف فالإمال إمالت هذه التأنيف للكساء قولا واحدا والدليل وفيها تأنيف الوقوف وقبلها ممال الكساء غير عشر لا يعدنا إذا وصلنا غشاوة ولهم ترك الغنى لخلف من قول الدليل قول الناظم وفي الواو وليا دونها خلف تلف ولهم عذاب سنة الميم ليقالون بخلاف وابن كثير قولاً ولو ولهم عذاب عظيم نبدأ برواية قانون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم هذا قانون واتفق معه كل القراء ما عدا ابن كثير لاجل الصلة نأتي بالصلة لقانون ويتفق ابن كثير فَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمُ وَعَلَى تَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ هِشَاوَةٌ هذا قالون على قصر المنفصل للسكون الميل ولم يتفق معه أحد نأتي بصرة الميم، لقالون في الوجه الثاني ويتفق معه ابن كفير وَعَلَى أَبْصَارِهِمُ هِشَاوَةٌ نأتي بتوسط المنفصل لقالون مع سكون الميم. وعلى أبصارهم هشاوة نأتي بصنة المين مع التوسط لقالون وعلى أبصارهم هشاوة نأتي بعد ذلك بروايات ورش بعد المد المشبع والتقليل وعلى أبصارهم هشاوة بعد ذلك نأتي بفراءة أبي عمرو على القصر وعلى ابصرهم غشاوه ثم التوسط لدور ابي عمرو وعلى ابصرهم غشاوه ثم حمزه بالمد المشبع وعلى ابصارهم غشاوه ثم ابو الحارث عن الكسائي وعلى أبصارهم غشاوه ثم دور الكساء وعلى ابصارهم غشاوه ولهم عذاب عظيم هذا قول وكل القراء ما عدا ابن كثير لكن الصله لقلول في الوجه الثاني ويتفق معه ابن كثير ولهم عذاب عظيم انتهت بهذا القراءات الواردة في هذه الآية. ننتقل إلى الآية التالية. ومن الناس هنا بعض الناس المجرور يميله دور أبي عمر. قال الناظم وخلفهم في الناس خرجت في القصيلة. وإن كان ظاهر النظم يفيد أن الخلاف لأبي عمر كله، ولكن الصحيح أن الدور له إماله والسوس له الفتح ومن الناس من يقول من يقول ترك الغن لخلف. وفي الواب وليا خلق خلف تلا آمنا مد بدل لورش ثلاثة البدل والدليل وما بعد همز وما بعد وما بعد ثابت أو مغير فقصر وقد يروى الورش مطولة ووسطه قوم آمنا بالله وباليوم الآخر الآخر في النقل الورش وثلاثة البدل ودليل النقل وحرك الورش كل ساكن آخر صحيح بشكل همزي وحذف مسهلة وثلاثة الزدل وتقدم قريبا دليلها ولحمزة السكت بخلاف عن خلاد وصلا والدليل ويسكت في شيء وشيئا وبعضهم لذا لا من التعريف عن حمزة تلا وشيء وشيئا لم يزد وعند الوصف على كلمة الآخر لحمزة النقل والسكت من الروايتين وما بمؤمنين صنة المين لقالون بخلاف وابن كثير قولا واحدا بمؤمنين ادار الهمزة في الحالتين لوشرة السوسي ووقفا حمزة يبدوها حمزة ووقفا نقرأ الآية مبتدئين برواية قالون ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين قالوا بتكون الميم اتفق معه ابن عامر وعاصم والنسائي. لا. نأتي بعد ذلك بسورة الميم لقالون. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الاخر وما هم بنؤمن. هذا قالوا بسورة الميم واتفق معه ابن كثير. ناتي الان بروايه ورش ومن الناس من يقول امنا بالله وباليوم الاخر وما هم بمؤمنين توسط البدل لورش ومن الناس من يقول امنا بالله وباليوم الاخر وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. لا أتي بمد البذل ورش. <تصفيق> ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر, وباليوم الآخر الآن في رواية دوري أبي عامر ومن الناس من يقول آمَنَ بالله وباليوم الاخر وما بمؤمنين ثم رواية السوس ومن الناس من يقول آمَنَ عن حمزة. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الاخر وما هم بمؤمنين ثم بروي خالد على وجه الصدق على وجه السكت. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم مُؤمنين. أما ترك السكت الخلاص، فقد اتفق مع السوسي حينما أتينا بالسوسي على وجه ترك السكت، وأدلى الهمزة بمؤمنين عند الوقت، لما قرأنا للسوسي اتفق معنا خلاص على وجه ترك السكت. الآية الثانية. يخادعون الله والذين آمنوا آمنوا مد بدن فيه ثلاثة البدن لورش وما يخدعون قرأ وما يخدعون الفتح من قبل ساكن وبعد بعد زكا والغير كالحرف اولا قرأ الكوسيون وابن عامر وما يخدعون وقرأ أهل سماء وما يخادعون إلا أنفسهم مد منفصل وتقدم حكمه قريبا أنفسهم وما صنة الميم وتقدم حكمها قريبًا نعم يقادعون الله والذين آمنوا وما يقادعون إلا أنفسا وما يشعرون هذا أدخلون واتفق معه أبو عمرو البصري على قصر المفصل وسكون الميم نأتي بصنة الميم على القصر كذلك وما يقاضون إلا أنفسهم وما يشعرون. ذاتي بتوسط المنفصل لقالون في الوجه الثالث مع سكون الميم. وما يقاضون إلا أنفسهم وما يشعرون. ثم صلة مع التوسط وهذا وجه خاص لقالون. وما يخادعون إِلَّا ما أنفتهم وما يشرون. نقرأ الآن ورش. يخادعون الله والذين هذا على قصر البدل ثم مع التوسط يقادرون الله والذين آمنوا نأتي بالمجد المشبع التعركات يقادرون الله والذين آمنوا انتهينا من قراءات أهل سماء ناتي الآن إلى قراءة ابن عامر يقادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون واتفق معه عاصم والكساء ناتي بقراءة حمزة بالمد المشبع وما يخدعون إلا الآية التالية في قلوبهم مرض سنة المين يقالون بخلاف ابن كثير قولا واحدا فزادهم أمال الألف في لغة فزادهم ابن ذكوان وحمزة من قول الناظم وكيف الثلاثي غير زاغت بماضي الخباق خابقات وطاب ولا فتجمل وحاق وزاغوا جاء شاء وزاد فز الشاهد وزاد فز أي أمال حمزه ألف زاد بعد ذلك قال عن ابن ذكوان وجاء ابن ذكوان وفي شاء ميالة فزادهم الأولى هذا نليل هذا مرضوا لهم لو وصلناها في ترك الغنى لخلف ولهم أعذاب ولكن مين لقالون بخلاف وابن كثير قولا واحدا أعذاب أليم النقل الورش في الحالتين والدليل وحرك لورش كل ساكن آخر صحيح بشكل الهمز وحرفه مسهلة وقال له في الوصل السكت بخلاف وعنده روى خلق في الوصل سكتا مقللا واذا وقفنا على كلمه ولهم عذاب اليم حمزه من الروايتين له النقل والتحقيق فيزيد خلق وجها ثالثا وهو السكت بما كانوا يكذبون قرا الكوفيون يكذبون بفتح الياء وإسكان الكاف وتخفيف الذال وقرا له سماء بن عامر ولهم عذاب اليم بما كانوا يكذبون بضم الياء وفتح الكاف وتشديد الذال وخصف كوف يكذبون ويأهوا بفتح وللباقين ضم وتبطيلة <تصفيق> في قلوبهم مرض فزاد الله مرضا هذه رواية واتفق معه كل قراء معه ابن كثير وابن ذكوان وحمد ماته في صنة المهم لقالول ويتفق معه ابن كثير. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا أذقلون واتفق ماضم كثير ناتي الآن برواية ابن ذكوان واتفق معه حمزة في قلوبهم مرض فزيدهم الله مرضا ولهم عذاب هذه روايات قالون واتفق معه أبو عمرو وابن عامر نأتي الآن بالصلة ويتفق مع قالون على وجه الصلة ابن كفير ولموا عذاب أليم بما كانوا يكذبون ثم نأتي برواية ورش ولهم عذاب أليم وعينا من قراءات اهل سما وابن عامر الان نقرا لعاصم والكسائي ولهم عذاب اليم بما كانوا يكذبون واتفق معنا كذلك حمزه الا انه بقي السبت الخلف ولهم عذاب اليم بما كانوا يكذبون هذا كان وجه خلف. نعم بالسبب. وإذا قيل لهم قيل فيها اشمام فسرة القاف الضن لهشام والكسائي وقيل وغيضه ثم جيء يشمها لدى فسرها ضم الرجال لتكمله رجال لتكمله يقرآن قيل بالاشمام قيل لهم أبغم السوس اللام الأولى في اللام الثانية مع القصر والتوسط والطول لهم صلة الميم. لا تفسدوا في الأرض النقل الورش والسكت الحمزة بخلاف عن خلاد واصلا قالوا إنما مد منفصل وقراء فيها على اربع مراتب إنما نحن مصلحون ليس فيها خلاف وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون هذا قالون واستفق معه دوري أبي عمرو على القصر وسكون المين نأتي بتوسط المنفصل واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون هذه رواه قانون بالتوسط على سكون الميم واتفق معه الدوري ابو عمرو واتفق معه ابن ذكوان واصب ثم نأتي بعد ذلك بصلة الميم لقانون مع القصر واتفق معه ابن كثير وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ لا تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ثم توسط المنفصل المتصل ما الميم لقالون وهذا وجه لا يشاركه معه في غيره وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ لا تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ثم رواية ورش بالمد المشبع مع النقل وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ثم رواية السوسي بالادغام وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا نحن مصلحون ثم رواية شام بالإشمام ويشترك معه أو يتفق معه الكسائي. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا قالوا إنما نحن مصلحون ثم قراءة حمزة بالسكت وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نحن مصلحون طَرْق السَّبْتِ لَهُ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ ونكتفي بهذا القدر في هذا الدرس ونكمل في الدرس القادم ان شاء الله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين